صلاة القيام يا الله استوي اقيم صلواتكم وسجد الفلل الله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 صَفَهَاءَ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتون عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وما تهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله الله اكبر الله اكبر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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكَم لتأكلوا فريقاً لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصلت فمستيسر من الهدى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ نَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا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 فمن تَعَجَّلَ في يومين فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ التَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ طَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ خِصَاصٍ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهد ومن الناس من يشري نفسه بترقى مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله الله أكبر الله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 ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم الله الله أكبر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 Kerana aku mencintai. تفكرون في الدنيا والآخرة؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولم شى يَتِيمًا وَلَهُ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ولكي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لل ولا قف إن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا ستقرؤ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبروتهن حق بِرَدِهِ النَّفِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَأْكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُونَ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 ك حدود الله فلا تعتدواها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق to day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 وَعَلِمَ اللَّهُ وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا نبل معروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضرو والدة بولدها ولا مورود الله بولده وعلى الوارث منفل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضي منهم وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد أن تسترطع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن عشرة هو عشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون الخير. تقيم صرا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 قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا دِرًّا مَعْرُوفًا حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ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 يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا منه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون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 ياكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل.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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن فعلا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 Eu sou jovem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 صراط الذين أنعمت عليهم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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما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 وجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم فرجها ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ كمس خطئك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا